اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینبر بأسا شديدا من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 قالت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الخديفه سفار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 ثُمَّ بَعَثْنَا مُؤْمِنًا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَثَلٍ لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هدا. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب نا رب سموتی پپ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذَا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 نقَِّبُهُم ذَاتَ المينِ وَذا تَ الشمَا وَكَلْبُهُم بَاسِطُم بِرع بِوصين لَقعتَ عَلَْهِ لََّيتَ مِنهُم فِرَار وَلَم رتَ مِنهُم رعبا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 بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يُظْهِرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْكُم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَإِذْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ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 فَمَنْ شَأَفَلْ يُؤمِ وَمَنْ شَ أَفَلَكفُر إِا عتَدَناَا لِظَّالِِ مَِ نَارٌ أَخَاقَ بِين سُرادِقُهَا وَإِ يَْتَغِيث يُغاتُ بِمَا شو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انما لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك اللون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون الثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على الأرائك يا مََّوَابُ وَحَسنَتْْ نُرُ تَ فَقَا وَضُلِ بِلَهُمَّ ثَنَرجُنَيْنِ جَعَ المَالِ أَحَدِهِ مَا جََّتَيْينِ مِنْ عََْابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْنِ وَجَعَنا بَيْنَهُمَا زَررَّع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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما الله لا قوه الا بالله إن تراني انا قن من كما انا و فعسى ربي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 كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا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 لا يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لهم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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لقينا سَفَرِينَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُمُودَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عجبا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 فَهَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا أَنَا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا فَأَنَا سَأَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل لي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه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 لَكِنْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خيرا كَ تَ قَرَبَ رحْم وَأَمَّجِدَُ فَكَانَ لِغُنا مَيْنَةِ مَْنِ فِي المدينينَةِ وَكانَ تَ تحتَهُ كَنزُ هُمَا وَكَانَابُهُماَا صَالحاب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 حَسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُضَرَاتٍ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 فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خُرُوجًا جَنَّاتٍ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا أَلَمْ أَمَكِّنْ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي عَفْرِ غَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 افَتَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 ذَلِكَ جَزَ أُهُمْ جَهَنَّمْ ذَلِكَ جَنْزَ أُهُم جَهنَّمُ بِمَا كَفَر وَاتَّقَدُ آياتِ وَرسُنهُ زُوى إِ ال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 بَشَرٌ مِّنكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عملا صالحا وَلَا يُشْرِك عبادة ربه أحدا